أصلا الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم وأشهد إله إلهي كالبار وحساب إلهي كالبار وحساب إلهي كالبار أن نبينا محمدا حمده ورسوله نزال حديثاً وصولاً مع نجان السليفين وصديق الفتح الدين لعلمة القسيم وقبل الشيخ عبد المحمد السناصر السعلي طيب الله وفر وقد وصلنا بحول الله رفوته إلى بان المسابقة والمغاربة قال الشيخ رحمه الله وهي ثلاثة أنواع نوع يجوز في, الخير ونوع في ولا ونوع بلا عوض غير وهي مثابقه الخير والاب والساء ونوع يجوز في الاعوض ولا يجوز ها ونوع يجوز الى ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات ونوع يجوز في الاعوض ولا يجوز وهي جميع المغالبات برجل ثلاثه فاتوره وبغير النوتي والشطرنج ونحوه او نحويهما فتحرم مطلقا وهو النوم الثاني لحديث الأسبق إلا في كف أو حافل أو نصف لا أسبق إلا في كف أو حافل أو نصف رواب أحمد وثلاثة فصالتونك في الدمشة وأما ما سواء فإنها دافلة في القمار والميزر المسابقة هي المجارات بين الحيوان والمجارات من الجديد المجارات بين الحيوان وغيره والسبق المذكور في الحديث في قول النبي لا سابق في الحلبة إلا في ثلاثة أي لا عوى في المسابقة الذي يتراهم عليه المتسابقون في الخيل والكبر والسناف فمن سبق أفضل وهو الجائزة يعني الجائزة تمام؟ فلا سبق يشرع هذا كثير لا سبق إلا في ثلاثة أنواع من المسابقات فقط يعني لا يوجد أثر الأرباع أو الجوائز أو السبق أو العوض على ظاهر الحديث إلا في هذه الثلاثة وسيأتي يعني أنه ومشارع إلى هذا الأمر لما حرّق الله سبحانه وتعالى الميزرة والمقامرة أباح المسابقة في شروطها أباح المسابقة في شروطها الأهل الجاهرية كانوا يتسبقون وكانوا يتبارون فيما بينهم لكن على صديقة الجاهرية ملءها أكل أموال الناس بالباطل فحرم الله عز وجل هذه الطرق التي كان يتعاطون بها السرقه الا وهي طرق النيسر والمقامره والغرر والخداع فحرم الله ذلك كله واباح السرقه لما فيها من المعاني الشرعيه لما فيها من المعاني الشرعيه سواء كانت المعاني مباحه أو سواء كانت معاني مستحبه او وجبه معاني وجبه مثلا على كفايه الجهاد يعني شرع الله عز وجل السباقه والمسابقه والمماربه في سباق الخير مثلا يعني انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخير تريبون به عدو الله وعليوكم ففي حال السلم كيف يكون حالة الإعداد يعني يتمرن أن تدرب على رجوع الخير وعلى رجوع السلام وعلى المختبطة رشاد للأرجل ونحوها من أعمال الجهاد التي تقوم ومن أشرف يعني استمراض هذا النوع من أنواع الإعداد في حال السلم للمسابقات أننا شرع الله عز أوداء المسابقة وشرع أخنا العوض عليه فهذه الثلاثة المنصوص عليها في الحديث لا ينادع أحد من أهل العلم في جواز أخذ السبق فيها كلنا السبق بمعنى الجائزة السبق بمعنى هندز أو العوض المنصوص للفائز في هذه المسابقة والمسابقة على هذا النحو بالجملة جائزة بالكتاب والسنة والجماعه اما الكتاب ففي قول الله عز وجل كما اشرنا واعد لهم الثقات من قوه وأما في السنة فقد صاد الثنبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمره وغير المضمره في المضمره نوع من الخيل يعودها العرب واهل الجهاد او اهل القتال عموما سواء كانوا عربا او غير عرب يعني عندهم خيل الخيل المعروفه اللي هي طول الحصانه يعني تمام ويعرفونها علفا شديدا في مكان ضيق اشبه ان تكون مثلا الايه بالهياض الضيقة او الغرف الضيقة جدا تمام؟ يأكل فيها الخير لمدة طويلة ويلافذ بالخيش كله ثم يغمرونهم الجني واضربونهم حتى يجب مسافة طويلة فيتخلص من كل الشحوم ويبطل جسم يعني عضل لا فيه في يكونوا قويا سريعا هل تسمى بالخير المضمرة من الضمور الضمور الدهد في الجزء أو الشحب في الجزء الحيوان في يكونوا قويا خفيفا فسبق النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير المضمرة وغير المضره يعني هذه على قدراتها بمسافه معلومه وادي على قدراتها وسعاتها بمسافه معقوله يقول الشيخ رحمه الله وهي ثلاثه انواع نوع يجوز بعوض وغير عوض يجوز بعوض وبغير عوض يعني ممكن يعني تتسابق ما بينها كذا على سبيل يعني الاستثمار للوقت والانتفاع بالمعاملات المباح يعني تعالى ثابخ تعالى على القيم غير أي مقابل مادي لدي ولا غيره في الخير والايميل معروفه والسهام لماذا يتعلمون الرماية طيب الرماية قديما كانت بالسهام الان بالاعيره الناريه الطلقات الناريه بالرصاص واحوال الاشياء يتمرن الناس على الرماية بالاليات او راجمات الحديث يدخل بهذا المعنى يدخل في هذا المعنى قال ونوع يجول بلا عوض ولا يجول بعوض نوع يجول بلا عوض يعني نتسابق مثلا في الجري لا باس بذلك نتسابق مثلا في ايه في المصارعه لا باس بذلك تمام وخسر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان فا. ها وكان ذاك الرجل كان رجلا من من اشد العوالي لا يصارع الرجال ابدا وكان لا, لا يفكر الا بعضلاته لا يفكر الا بعضلاته فامر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الله ان يسلم فقال علاء ان تصرعني. قال اي صراعتك تسلم قال مسلم فصارع فصارع النبي فصارع النبي صاص القائفه الثانيه على غره مش لسه ايه استعداد فصارعه الثانيه والثالثه فقالت ليس هذا من عمل البشر دي مش قوه انا لفيت على البشر كلهم وقعت كل اهل الجزيره كل العرض والعجم وصارعت جميع الناس وهذه ليس قوه البشر اشهد انك رسول الله واسلم وكان وقدم ركن اجهروا في يعني ايه يعني صارعهم على عوض ولكن الحديث لم يثبت, يثبت إثنانه وبعض البوهان يقولون إن هذا كان من باب الرهان إذا بيستخدم كان يراهنه الرهان له سورة شرائية الرهان له سورة شرائية إن كان من أحد المتنئة ليجي دون ثاني أو من جهة النبي ينسى كصراع أو يتسابق أو يعني يتباري ويدفع السبق أو العوض أو الجائزة طرف الثالث قولت نسجيها أو مؤسسة أو شخص من الناس هذا جائز تمام. أحد المتسابقين دون الآخر هذا وهذا دليل راهن عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه حينما أنزل الله عز وجل على نبي سورة الروم ألف ثامين وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد رابيهم سيغلبون في بطع السنين فراهن أبو بكر استئناتا وثقة بمشارة الله عز وجل أن الروم ستغلب الفرسة من خلال مثلا ثلاثة عن خمس سنوات ورصد لذلك يقول ان, إن كان الأمر بخلاف ما يقول فأنا أغره كذا من طرف واحد من طرف واحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زد في السبق أو زد في الجعلي الجعل وزد في الأجل لأنه هو كان رهن على ثلاث سنوات فبعد سبع سنوات أو تسع سنوات جاء الله عز وجل في نصر إيه أهل الكتاب من الرماك على عباد أو من عباد إيران من البليوس وفرح المؤمنون بنصر الله ليه بإذن النصارة عباد أهل الكتاب في الجملة نصر أهل الكتاب في الجملة فهم أقرب لأهل الإسلام وهذا فرح لنصر من له صلة بالسماء مش أن المسلمين كانوا يشكعون من لا أو أن هنا مثلا شكع حسن نصر الله علشان لا هذا كلام جاد أنه يقول لي أن هذا كان صراع بين له سبب والنصر في خبر السماء ومن له انقطاع بخبر السماء هي ناة اعتقاجات أصاد وثنية المخابر وثنية وعبادة نيران فالرب يعلى سبحانه وتعالى انزل مسلمونا بهذا انزل المسلمين بهذا الخبر الذي خصه في اول سوره الروم فيجوز ابراهيم من احد طرفيه دون الاخر في غالب هذه الايه في هذه الاشياء يقول هنا وهنا نوع يدون بلا عوض ولا يدون بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثه المذكوره بغير الثلاثه المذكوره المسافقة على المراكب والأخدام وكذا ما يفيد مصلحة الشرعية الكازهان أو ما يقصد منه اللهب المباح بشرط ألا يضيع واجباً شرعياً ولا يوجع في حرارة بشرط ألا يضيع واجباً شرعياً ولا يوجع في حرارة طيب هل هذه الثلاثة المذكورة يحدث على سبيل الحصر والقصر أم على سبيل الأفضلية والأكثر نفعاً يعني لا سبق أكثر نفعاً وأكثر إلاً ها واولى بقبوله من هذه الثلاث ان سبق يشرع كما وقع نزاع من اهل العلم والمعاصرون على جواز الحاق ضير الثلاث به المعاصرون على جواز الحاق اخذ العوض والجواز متفقات في غير الخير والايدي بساء خاصه ان كان في ايه لمعان الجهاد الشرعيه الحسيه او المعنويه معان الجهاد الاساسيه شكل ايه الخير سبقات الخير والدبابات والرهيمات والطائرات والغواصات كل هذه تؤاد نفس المسألة والله عز وجل قد قال ألا وإن القوة الرمي وهذا مطلق ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قول الله عز وجل وأعذ لهم قال ألا إن القوة الرمي فما كان من جملة الرمي ذلي يهدف نكاية في الأعمال ويهدف هذيمة فيهم فهم من جملة قول الله وأعذ لهم استطعتم من قوة فهذا ليس على سبيل الحص والقصر وإلا فالطائرات أسعى لكثير جدا من الخارج. تمام والراجمات المعصرة أكثر نكاية في الأعداء بألاف مرباً بما لا يضاهر من الزهان تمام؟ فهذه إشارة إلى الآلات الحرب والدهان في زمن رسول الله كذلك المعاني المعنوية هو يعني يعمل مسابقة في المعلومات عن الجهاد أو الثقافات الشرعية حيث بالمرآن وحفظ الأحليف والفقه والتفسير والعلوم آخره يقول إبرام المسابقات في مثل هذا الذي استقرر عليه فتاة والمعصرون أو أمهور استقر عليه مدار المعاصرين أو جمهورهم أنه يجوز أخذ العوض في المسابقات التي لها هدف الشباب هدف، ليس في معاني الدهاب المحسية أو في معاني الدهاب المعنوية أو تفقيف المسلمين أو تعليم المسلمين أو حتى كان امر مباح أو حتى كان أمر جباحة ما خلق عن المقامرة ما خلق قال لمن هو خالق عن المقامرة في هي القمار؟ سرق الخمر هاي؟ إحنا الذين ستقراهم مع بعض أنا مثلا سأصارعك وأنت تصارعني إن غلبتك فدي 10 جنيهات وانظر الثاني فلك 10 جنيهات هذه اقل في مصر ادي كما جمهور اهل العيد يقولون يقدم المحلل في هذا السوق ايه محلل جدول ثالث ولا يدفع ياخذ ثالث ولا يدفع او ثالث ورابع تمام يعني اثنين رهنان او تبعيان بالفرس بالخيل تمام هذا إما غانم وإما غارم وهذا إما غارم واما غانم يعني هيدفع ياخذ الثاني هيدفع هي دي معنى غارم يعني سيدفع غارم سيدفع إذا كان كل واحد من المتسابقين ولو كاثروا إما غالماً وإما غالماً فلا يتسلط مقامرة وقال نهى الله عز وجل عن الخمر والميسل والأنصاب والأسلام وقال يسألونك عن الخمر والميسل وكل فيهما إثم كبير ومنافع فالعوض اللي بيأخذ المتباهي والمتسابق هذا نوع نافع ولكن الشرع حرمه ولكن الشرع حرمه لما فيه مسطورة المقامرة والتغرير بأموال النس والتغرير بأموال النس والمسابقة من العقود الجائزة المسابقة من جملة العقود الجائزة يعني ايه؟ خير اللازمة خير اللازمة اللازم. ممكن أن اي ينسحك ولكن بشرف ألا تظهر غلبة واحد الثلاثين طالما نحن متساويين واحد قال لي خالصا عن سحب لهو أن يسحك. تمام؟ واحد قال قبل النداية سنتبار أو نتسابق في يوم كده سنتبار أو نتسابق في يوم كذا تمام؟ فقال أنت قبل اليوم بسعة لسحب قال أنا أنسحك جائز العقد الايه عقد المسابقه عقد جاز وليس لازما عقد اشياء سترات الحرام جاز يعني ليه لازم يعني جاز يعني غير لازم تمام فلكل واحد منهم بس ما لم يظهر ها ما, ما لم يظهر ايه أو تفوق احد الطرفين او ما ظهر خطؤ لاحد المتسابقين فان ظهر الخطؤ يا الهيمه ملغي الفسخ ليه خلاص فالهديمه ظهرت خلاص انت هتروح فين ظهرت جوائز الهدي انت هتهزم خلاص فتيجي تقول أنا خلاص أنسعد؟ هذا لا يلزمك أن تكمل حتى يظهر حتى استحط صاحبك حتى استحط صاحبك العوض, حتى حتى حتى صاحبك العوض. شروط المسابقة التي هي تعقد على أسد العوض مسابقة على أسد العوض لا شروط الشرط الأول تعيين المتسابقين مش نقول مثلا ستسابق واحد من مسجدنا أمام واحد من مسجدكم من هما؟ تبتلك مثلا طفل صغير أمام رأي المتمدس في الرياضة مثلا غير مناسب تمام او ثاني انسان يعني ما ما هديقه اصلا هو يعني ما. قد يكون كسيحا لا يطيق المشي فقط انا جني فلا بد من تعيين المتسابقين واهليته ل... لما تصدق الاهليه يكون اهل يعني عنده قدرات ها وعنده كفاءات تخص هذه المسابقات ايضا اتحاد آ... الالات التي تتسابقون عليه او القوات العاديه تمام يمشي انسان مثلا ايه وزن الفين مع الإنسان يعني هو أصلاً على بعضهم يجيل وزن من لايذ البلاعوضة مثلاً في سرعات سيبطلق هذا سنبدي لديه التساوي أو المكافأة بين المتساويين أيضاً تحديد المسافة أو الغرض الذي يرنيان عليه إما بمشاهدة يكون عند هذه الشجرة مثلاً عند هذا في او أو بالقياس يكون سنرجع على بعد مثلاً 100 ميس بقصص أو سنرجع على بعد مثلاً 30 متراً بالنبال أو سنتسابق على بعد مثلاً كيلو أو خمسمائة مثلاً مت إلى أخيره مثلاً يستمعوا العجل الطويل والعجل القصير إلى أخير هذه الأشياء فلا بد من تحديد مثلاً فحتى تبين من المتقدم ومن المتأخر كون العوض مما يبود اختناعه من العوض مباحش إذا رأنا مثلاً على السجاير أو إذا رأنا على خمر أو إذا رأنا مثلاً على, على إذاء انسان أو نعم لا هذا لا تمام؟ وكذا أيضا أن ينبغي يقول العوض من أحدهما أو من طرف أجنبي العوض من أحد المتباريين أو من طرف أجنبي تمام؟ أما مسائل الاخمار وهذه الشيء فقد ضيق النبي صلى الله عليه وسلم ذا لعطاها جدا فقال من قال لأخيه تعالوا فمنك فلتصدق يعني أنتم يكلموا مع بعض الانتراهن على الرهان الجهي الرهان في المشروع هذه لم يتقل ولا كفار يتصف. ادي الكلمه مغرظه تقول له صحه يعني مراهن غير شرعي ها يلزم فيها كفاره تذهد الله سبحانه وتعالى يتصدق باي صدقه من قال لاخيه تعال اقامرك فليتصدق طب اثنين قاعدين مع بعض زمايل بيلعبوا مثلا دور فين الثوره في البنك مثلا ها او مش عارف كده وبعدين ايه اللي هيفوز هيتحاسب على الفئه اكيد على الجين او على اللعبه يعني على الماتش هذا قمار لا يجوز طرف ها يقول طب ما هيشرب الناس دول ساق هيسقي بالمشروبات لايه او حلوى للاولاد ايه الموجود لا يشرب ابناها النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام متبادل يديه نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اداء في حاره في حاره لابناها النبي عن طعام المتبادل باب الاصل قال شيخ رحمه الله تعالى وهو الاستيلاء على مال الغ بريحه وهو الاستيلاء على مال الغير بل واجب حق وهو محرم بالاجماع وهو محرم الاثم ولا حاجه لحديث النبي صلى الله عليه من اقتطع شبر من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين من اقتطع شبر من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين او من سبع اراضي وهذا متفق عليه وعليه رده وعليه رد ما اتفقه كل انسان اتفق على شيء معين فعليه رده وجوبا لا لو كان اختيارا عليه رده وجوبا تمام بعينه إن كان خائما أو ببدله انثى او ببدله ثالث الانسان اصط مثلا وليكن جهاز محمول تمام ثم اراد ان يثب الى الله لا تتم التفاعله حتى يرد هذا الشيء المفقود عليه غصب وهو بيدري كسر منه ازاي ده طمع. أو مثلهم كان مثلياً أو قيماتهم كان متقومة يلزموا البدل لمثله إن كان مثلياً طبعاً هذا جيسر يقول لها, لها مثل مثلة جداً أو أخذ منه كتاباً عنوى فهتدف أو سقط عليه المال أو تمزق أو قرز أي يلزموا بدله بالمثل كان مثلياً وإن لم يكن له مثل مخطوطة مثلاً يشكلها ثاني بالأصيل المثل طمع. يقول عليه رده لصاحبيه ولو غائم أبو عسف افترض ان هو حصل وهو يجري وقع منه اخذ انسان ثاني وجال تمام يلزم ان يطلبه من اخره رقم 2 في رقم 1 الثالث يعني هم ثلاثه افراد هذا هو المالك اخذ منه منهم رقم 2 تمام وهو يجري ساقه منهم هذا رقم 3 وهو سافر الى بلد اخرى يلزم رقم 2 اجيءك بالايه بالمقصود بالرقم الاول او سافر اليه تمام ولو بدل اضعافا مضاعفات لماذا لان ايان الناصب يدي, يدى على كلها يد الغاصل، يد ضمان على كل عالم من الآن التفتح للنسل تغصي الأمور للنسل وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهران أصحابه بأكد ودع وقال لإن لأ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هاته يوم النحط. في شهركم هاته في الحيقة في بلدكم هاته مكة تمام وقال كل المسلم على المسلم حراما دامه وماله وعنده وهذا مما يتمول هذه الأشياء التي تغصر منه وتموه فقد يكون الغصب هما كالنهبة وقد يكون يكونوا بجهد العريفة تبطيش سلف أو طرد أو استعارة ومع ذلك كل ما أخذتوا هذا غاصب هذا غاصب في أي صورة من الصور ولو احتاد على الأمر بعفور مزورة أو بقضايا مرفقة فقضى له القاضي في ظاهر الأمر بأن هذا المحفل خلاك هذا غاصب وحكم الحاكم لا يغير غاصل البثاني لبعض المغفلين يعني يحتال على أملات بعض الناس على بيت على عقار على بطعة الأرض على أي شيء من الأشياء في يحتال عليها فيأخذها بقضاء بقضاء قاضي مثلا ويقول أنا معايا ورق محكمة وأنا معايا قضاء قاضي وأنا كل المحاجم فاشهد فيه وعندي وقارع من الأعيان والسرادات هذا لا يغير من باطل الأمن شيئاً من اقتضع شطراً من الأرض غلماً طوّقه الله به يوم الخيامة من سبع أراضي من سبع أراضي يقول عليه رض على القول رد المقصوبات واغب على القول لا على التراخ لأنه من التوبة والتوبة واغبة على القول بإجماع أهل العلم والتوبة واغبة على القول لا على التراخ بإجماع أهل العلم ومن التوبة رد المظالم إلى أهله رد المظالم على أهلها ثمان قال وعليه رده لصاحبه ولو غدم أضعافه وعليه نفقةه وحضرته مدة مقامه بيته إذن مثلا رجل سرط من رجل مثلا بقرة أو جملا أو فصانا أو, او كبشا او نجاجة او نحو هذا اي شيء وهذا شائزة ومساوات الكبد رفت وتأكل وتسمن وتشرب وتحسن الى لعاية وإلى نهوة يعني هل يقول له ان ننفق عليه بقى ليس سنة لمدة سنة انفق على هذا الحيوان من قال لك انفق عليه؟ من قال لك خذ مؤسة في ايادتك طب من كل هذه النفقات ولا تطالبه ولا تطالب, ولا تطالب؟ ولو نعفرت عليه المدة سنة ومدد صار عند الفرخة مثلا بعض الأفراق أو الشاه ولدت أو البطرة ولدت أو النقى ولدت ولو ملأت بها ظهر الأرض كلها تعود بنماها إلى, إلى صاحبها بنماها المنتصر والمنتصر قال ولو غلم أضعافه عليه نفقته وهجرته مدة مقامه بيده وضمانه سواء فرت أولا إنه عليه الضمان إبنى ثالثت هذه العيد المخصوبة سواء حافظ عليها فتلفت أو اعتدى عليها فتلفت أو صرت في عرضها فتلفت على كل حال يضمن تمام؟ ما ستاقى نقول هنا أن الله ما شاء فعلا لا عمر الثالث لا أنت ضارن على كل حال لو مات في ملك صاحبه لا ضمان على أحد أما إذا مات في ملكك بغير أي تدخل منك أو تلف للصراحة التهد اخذ مثلا لو الجاد مثلا كان قصير الصلاحيه كان اللتي الصينيه مثلا ايه شهر شهرين ثلاثه وتنتهي خدوا على اخر شهر في اخر ساعه في اخر يوم هو فاضل له ساعتين ما ياخدش اخذوا عدته ب 72 يضمنوا عنده طب ولو بقى عنده ثانيه واحده يضمنوا الثلاث ساعه 3000 3000 بيادي ضامن 3000 بيادي ضامن لا ده كان باقي ده كان فات ما يبوظوش هو انت وقت زي ما قال وقت زي التلفه يقول وضمانه الى تلف مطلق سواء فرط أو لا سواء تعدى أو لا سواء حلق عليه او لا تمام وزيادته سواء كانت متصلة او منفصلة لرفه زياده المحصول زياده المحصول لمالكه الترق يعني مال تمام وزيادته سواء كانت متصله فسمى ها يعني هو اخذ كبش صغير واتعامه كثير فصار ها يقول لا أنا كان سمنه يساوي مثلا فرطمين جريه عندما انسرفته عندما مصرفته صار الآن يسيري يعني تجاوز الأجل وما زورك تدفع الأجل رغما عنك وإن كان مكان. طيب بعوض الأجل الذي أطعمته إياه لا لا يجب ما حال الأمر كعلم بيطعمك رده إلا صبيعه فرد يعني كل هذه الأشياء وزيادة لا تستفيد من هذه المفهمة بزيادة المنتصرة كالسمن كالسمن أو كالصنعة يعني انسان غصب من إنسان عبدا العبد هذا لا يستطيع أن يمع على شيئاً قبل أينما تجيبه لا يأتي بالقيد أدخله إلى في المدارس العسكرية و أصبح قائداً عسكرياً فإذا بيعت بسوق العبيد يأتي بعشرات الأبعاث من ثمن أو يرده بنماءه المتصل كالعلم والمهنة التي تعلمها والتخبات التي استفادها ولا لطالب قد التهم يعني يرده بزيادته سواء كانت متصلة كالعلم في العبد والمهنة والكسب في العبد تمام؟ أو كالثمن في الحيونة ولو كانت منفصله خلاص كان عنده امل ولد انت 3 4 اولاد طبعا الواحد منهم في شيء وشويه يردهم يرد هذه البقائها المتفرشاه او دجاجه وبيضت وفرخت وباء وادي الفراخ كبرت وبيضت وفرخت كل هذا يرد إلى صاحبه الاول تمام لأن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن ذلك فقال ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالغش ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل رضوب من افضل النص الاحطوب من أفضل الباطن وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل مال لهم مسلم إلا بطيب نفسه لا يحل مال لهم مسلم إلا بطيب من نفسه ولو أختم عليه كذبا أو أقام عليه بيناتا أو شهودا عند الطاضي أو عند الحاكم كما ذكرنا فلا يحل له الأمر في باطنه فالولماء قد أسمع على حكم الحاكم لا يحلل حراما ولا يحلل حكم الحاكم في بطن الأمر لا يخل حراما ولا يخدم حلالا تمام؟ وتحرم جميع التصرفات في المرسوب حتى الصلاة في الأرض المطلوبة في الشرقة المطلوبة في المسجد المطلوب إذا فرضنا الإنسان نصر الأرضا وأراد أن, إيه؟ أن يتورع فبنى عليها مسجد على مساحة ألف متر من النفطات للغصة كل هذا لا يقدم عند الله شيء ولا يؤخر الصلاة بهذا المسجد ممنوع بإجماع مرمات لا يجوز الصلاة في المسجد الذي يقني على أرض المخصوبة بالانتفاق لا تدع من المفهد بل قد تناقشوا في بطلال الصلاة هل تبقلوا ويزنوا كعادة في غيرين أم لا كذلك الشكة المخصوبة كذلك المكتب المخصوب كذلك ما أي عطار مخصوبة الأرض الزراعية مخصوبة كل هذه الإشاء قصب الأرض الزراعية وملأها من رايحين والبسكين والثمار والفواجد. تمام ليس العلق ضالي من حق هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تتركه لصاحبه وإما أن يخلع فوز المحصول قارب النضج وطرب وقارب الايه وقارب الصالح ليس بعقد ضائع البناء نستفيد منه وانا تفقت مع الناس وجمعت ها قدمت لي اعداد الشقه التي بنيتوها على الارض المطله ليس ذلك وقتها يهدم كل هذا بيت يهدم كل هذا البناء او يطرح ها ويؤجر على قدر الايه الذي بناه اما قطعه الارض الأساسية فليست من ملك صاحبها يقول ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب انتقلت إليه العين لأن المقصوب انتقلت إلى رب الأخ ولو بالإرث يعني أن لو أن أباك مثلا غصب أرضاً من أعمامك من أخوالك ثم قالت إليك بالمراك من أبيك يلزمك أن تبتها إلى ولا تقول هذه قالت إليه بالإرث وبنها معانا شهادات وكل أهل البلد يشهد لو شهد عليها الإرث والجن هذا لا يؤمنه حراماً هذا الحرام لابد أن تعود إلى أهل. اشتريتها بمالك واحدة تستطيع رحصة رحصة ضحة عندها تسوط جمعة ومسوط تسوط جمع المسروقات ده واشترى من هناك بعض الأشخاء جاء طريقة يوم من الظهر ينزمك أن تروجها وتعود بالثمن على مدره وتعود بالثمن ومن شعر لم أكن أعرف أنها مسروقة أو أنها مرصودة ما أهبها أو لم وعدم علمك يرفع عنك الإثم للضمان عدم علمك تعذر به عند الله في عدم الإثم لا تكون عصيرا لا تكون عاصير أما ضمان هذا المخطوب أو هذا المصروف لابد من رده في صاحبه كائن المكان ومن انتقلت إليه العين من الغاصل وهو عالم سحكمه حكمه وراصل باب العارية والوديعة قال السيد رحمه الله تعالى وهي أي العارية إباحة المنافع والعاليه اباحه المنافع هذا ادقه من قول من قال هي تمليك المنافع بغير عوض ادقه من قول من قال هي تمليك المنافع بغير عوض انما هي مجرد اباحه مجرد اباحه قال وهي مستحقه في المعروف مستحب أن يعير انسانا شيئا من الاشياء التي يجلب بها المعروف بين الناس قال الله تعالى والمصليين الذين هم عن صلاتهم سلهون الذين يمنعونه ويمنعونه قال ابن عباس المعون عارية الضاد كالدلو ها والاسحاء والفاس ونحوها تمام هذا يعني شرع الله عز وجل انك لا تمنعه عن مستحق لا عن مستحق قال وهي مستحبه في العرف قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه كل معروف صدقه قال وإن شرط ضمانها ضمنها وإن تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا معنى الكلام أن العلية بالغصالة عند صاحبها أمان عند مستعيدها أمان لا يضمن إلا بالتطريق قلت لك أعلم كتاباً أعلم مثلاً إيهاد من أجهزة الكمبيوتر مثلاً أو أي أعلم الأنية في البيت أو شيء من أدوات المنزل أو أي مصلح أعلم شقةك أعلم دابتك أعلم سيارتك أعلم ثيابك أي شيء تستغير هو في يدك أمانة حتى تردها بعد انتهاء حاجتك منها إلى صحيبها فيد الأمين لا تضمن إلا بالتفرد لكن إن شرف على نفسه الضمان ضامن إن شرف على نفسه يقول أنا ضامن لها على أي حاجة فردته أو لم أفرد لهديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم ازدعار من صفوان بن أمية أجراعا يوم حنين أجراع يقتل بها المشركين فقال له صفوان غصب أمعانية يعني أخذها من نعاك يعني غصب أم عالية قالب العالية المؤداء فاشترض النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أي يؤديها على أي حال كانت فرطة أو لذي فرطة سواء كان ضامنا بالأصالة أو ليس بالأصالة تمام؟ فهنا معنى قول الشيخ رحمه الله وإن شرف ضمانها يعني مطلقا شرف ضمانها مطلقا على أي حال كانت ضمنها تمام؟ وإن فرطة أو فرطة فيها ضمنها وإذا وإلا لأن عصلا يد المستعيل يد أمين يد المستعيل يد أمين ويد الأمين لا يضمن إلا بالطبع إخوة بأتي جمال يعني مسلم على طول يد الأمين لا تضمن إلا بالتفريط ويد الغاصب يضمن على كل حالة وقت روكس تمام؟ طيب، ما هي العالية في شروط؟ ها؟ أولا شروط العالية أهلية المستعيل للتبرع الشرعي الليه المستعير للتبرع شرعا تمام ها. فالا يجب اهلا للاعاره او فلا تصح عاريه تمام تغار عاريه وعاريه بالتخفيف بالتخفيف وايضا من شروطها كون العاين المعاره ملك لمحر ها مش إنسان يعني شرع يعني مش شيء لسه بنتكلم تمام لابد ان يكون المعيد مالكا للعاين المعاره واضح قص يعني ثانيه الان وجود عين هذا ايه بهذا الآن الان وليس من كده قد اعطك اياها هذه عليه باطل لان هذا الشيء ها انا عندي عند بعض الناس مثلا يدورون في ارضهم فياتي بعض المره يقول اتفديه لي هذه اعيرني هذا الارض يعني متى اذا فقد اعطكها هذا ليس انا ليس ملك فلا بد ان تكون العين معاره ملك للمؤجر ثانيا ان تكون العين المعاره مباحه المنفعه مباحه المنفعه هي مباحه العين ومباحه المنفعه يعني يفشي عينه مثلا قال اجتماعات تمام ها او او اثياب فيها مثلا واخد هذا لا يجوز او يعيروا مثلا جهاد يفسد لا يجوز تمام او يعيروا مثلا اشياء يعني تنشر الرذيله والفساد بين المسلمين كالمجلات القريعه والسيديهات والافلام المبتذله وهذه الاشياء الاولى ده لا يجوز تسلفها اصلا هذا لا يحرام تعاون على الاثم والعدوان قال الله ولا تتعاونوا على اسم ولابد فلابد من إباحة العين المعار والباحة منفعتها فقد يكون مباح العين غير مباح النفع قد يكون مباح العين غير مباح النفع ولماذا ها إيه؟ إيه؟ لا ها هو غير مباح النفع لا لا يحل لاحد ان يتبع بيه ولا مالكه أطلع. اعاده الجريء الوقت مثلا واحد عنده جريء تملكها ويتقبل يقول خلاص انا سالت لها تبقى اسبوع او اسبوعين وتديها مره وضعها. هذا لا يجوز وان كانت مباحه العين تمام يعني عندنا مثال طيب ان تكون العين مما تبقى بعد بعد بعد الاتفاق تمام مش اقوله سلفت لي مثلا مثلا يعني اعرب لي بعد اعاره صابونه هذه لطبخه يعني تمام او عيره عاده للاكل ها او شمعه للاستقاض كيف او عيره كبريت ها كبريت زي بعض يعني اشياء مثلا يعني تعطيه صره لان انه يثبت بالزمان تستعمله مره واحده بصر لا يقول للمستعير ان يعير لغيره الا باذن الم ده بناء على ان الاعاره ايه؟ فلو كانت تبنيكاً لم تسأل لو كانت الإعارة تبنيكاً للمنفعة لم تشترط أي سأل يعني أنا لما أعطيك هذا الكوب مثلاً أجل تشرب فيه ثم ترده إليك ترد إليك عايز الكوب بعد انتفاعك بالشرب مرة وعشرين وعشرات المرات هل يدد الكوب بالشرب؟ ما لا يددش بالشرب لا يدد بالشرب فرددته إليك ماذا لي أعطيتك هنا؟ أنا أعطيتك منفعة هذا الكوب على أي سبيل؟ على سبيل أم على سبيل الإباحة أبحتها لأن الأصل أن العين ومنفعتها لمالكها العين ومنفعتها تمام فإن أعطيتك المنفعة فقط على سبيل إبيغها لك فإن ملتكها فلك أن تعطي الآخر وآخر وآخر وآخر وآخر, وآخر وكذا دون مراجعة الأول لكن الأفضل كما اختاره الشيخ رحمه الله أن العارية هي إباحة منفعة بريسة تنليكة لمفع. وَعَلَيْهِ فَلَا يَدُودُ لِلْمُسْتَعِيلِ أَيُّرِهَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَادِكِ تمام؟ نعم ونقول أيضاً كما ذكرنا أن العرية في يد ملكها ها؟ ها؟ في, في, في, في صورة كونك في صورة ايه؟ الأمان لا يضمن إلا بالتصليم وأيضاً طيب الفقه لعفد العرية من أي أنواع العقول اللازمة أن أمت يا إذن؟ عفد يعني يلزم أنك عرض الإنسان اللازم يقبل العرية ها او انت استعطر شيء يذرا انك تكتفع بها ولا يرضى لا نقول اذا انا او تبقى عبدك هذه هذه هذه هذا الكوب قدمه لك فانت تاخذها تردها لي تمام او بعد ان تاخذها كلها تاخذها قبل استنفاخ قبل قبل انتهاء مدتها هذا بك وانا طالب بيه هذا بك وانا طالب بيه اذا فرضنا ان انسان اتفق مع انسان وهي منه مثلا سياره لمده شهر فجاء بعد يومين قال اريد سيارتي هل المتفق بذلك لا مفرح. طبعا. ولكن الاكمل والاتم ان ايه فاقي بعقدك لان الله سبحانه وتعالى قال في عموم قوله او فوق بالعقود كانت لدينا او حين لازم تمام نعم ان كذا غير ضرر غير ضرر لا ضرر ولا ضرار لا ضرر. بغير ضرر تمام تنتهي الاستعاره تنتهي الاستعاره ها بمطالبه المالك للاي المعار رد عليا عاديتي أو طلبها بمدة مثلا يقول نريد سلوا سلو من بسلوا من كشف نريد حتى أن نصلح به بعض الأسلام الجهربية أو نرس على نصات بيتنا وانتهزم مثلا بمدرد انتهاء منفعه عادت إلى ملك صاحبه تبقى عندك على أي صورة؟ على صورة الأمان يعني منذر ما تنتهي تبقى عندك على صورة الأمان فإن ضيعتها وأكدتها تكون خالدة للأمان فعلى طول بمدرد انتهاء تردها استعطى كتابة لمذاكرة ومثالها كتاب لابد من رده كل دقيقة تمر عليك أن تأذك يد بصر تمام؟ لأنه هو قراصل تتفقد على هذا العمل أنا سأقرأ هذا كتاب لأن يمسني فيك مدنة خمسة في أيام أربعة أيام عشر أيام, أيام بصر في اليوم العاشر بعد دقيقة واحدة صارت يدك يد بصر تمام؟ لابد من ردها فورا أي تسأذن صاحبها في مدن جديد لابد من ردها شو كنت أديه بيته وصير كنتم التي تخرج ولا تعودي أخرج ولا يعمل يعني أنا أحصيت أن أخرج أن عندي التجاوة أكثر من خمسين مجلداً لأدري أين ذهب ولا حتى أدري من صحيح ومن الذي استعرع تنسيته مع طول المدة وطبعاً هذه غير أدوات المنزل وغير مثلاً أدوات المهنة الناس وبين من الناس ومن بعضهم من بعضهم وغير الأشياء كثيرة جداً جداً وهو خلاص يعني الاستعرع صارت كل شيء ثانية قص صارت يده بعد انتهاء الانتفاعي من العالم يده آخر. صارت يا له لا راسل يا تبي مجرد خلص رد الايه رد العريه لاصحابي تمام ويكونت في غيرها من هبلات السعيد من اي حاجه لا تفكرني انا حاجه تمام وكنت في غيرها عهد على قصه الفخيخ التي يذكرونها يعني رجل يعني, يعني ايه هو يشتري من كده فذهب الولد في اخر الشارع ورجع وقال له قال له خلاص اطلعوا في الشارع الثاني على جامع القران قال شبوش راح لف الشارع اللي بعده لف البلد قالوا له ايه ادوك راسك الشبوش بتاعنا وريني بالله طب مستني يعني حاجه في البلد اللي بس ها يعني فلان ده كده يعني ايه يعني نوع من انواع اليلات الافتراء على القلب لا لا حاجه تلهو ابدا هي في مكتبه مقدمه عند ال 20 ليه لا سبب تلهو اليلات شاهد شاول الابتناء قال له جميل اسمه وهو في بلد الزلمان أنهم الناس على ما أداهم والله من بطلهم وبعدين طبعا كان سيدنا الشهر محمد اسمعيل له شريط كام من المبارس اللي ممكن استعرض الكتاب أدى باستعرض الكتاب طبعا تأخذ الكتاب تالي الكتاب يأتي موزة ويأتي مباركة وقالي أثر طعام لم تتعانيش من أطفال عادوا بيك يا ما أسفين جدا الزوجة ما انتبهتش أنا مش عارف وضعيته للدجاج فهواخد بلد الزلمان وكان بعض العلماء السابقين كانوا يكتبوا على ايه على على اول صفحه من الكتاب اللهم من اامن ايه من اامن حفظ كتابه ومن اهانه فاهنه اول صفحه اللهم من حفظ كتابه فاحفظه ومن اراه وان اكرم كتابه فاكرمه ومن اهانه فاهنه تمام بعض الناس يعني يستعينوا ببعض العلماء كتبا فاستعاره ايما ثمرات له عليها دفعان كان بياكل عليها عمل كتاب طلب الكتاب عليه طالب الاكل فلما رد اهو يعني تاسف جدا صاحب الايه صاحب الكتاب ان هو يعني كيتت له فاته كتبه بالطريقه فما لذت صاحبنا الا اهداه مره اخرى يريد كتابك فاعطاه الكتاب وطرق قال ما هذا قال هذا للكرا هذا الاول يعني انت كده الاخراء وهذا الاخر تمام فالعاليه لها اداب ينبغي للمسلم ان يحافظ عليها فيجب حفظها في حفظ مثلها كما سياتي في هذا الامر في الجزء بقى اللي هو الملحق باب العاليه ثانته الوديعة يقول ومن اودع وديعه فعليه حفظها في حفظ الايه الامر دورك عندك على سبيل الوديعة على سبيل الامانه ها تتلمذ فيك حفظه وصيانه في وديانه والامانه فتركنا اموالنا بل ابي حفظ مش ملك ده ملك اللي عليها ولا ملك لمنافعها ولا اي شيء انما هي امانه حسبه وديعه تمام دعنا يقول ومن اودع يعني صار محلا لإيداع الودائع قبل الناس من اودع وديعه فعليه حفظها عليك طوعا عليك حفظه في هرزه مثلها في هرزه مثل الحله ما بتخار في الاشياء تمام يبقى لو واحد مثلا ترك عندك مبلغ 10000 جنيه اين تضعه تضعه على مائده الطعام ها في شنطه المدرسه بتاعه الاطفال لا اين تضعه في خزانه البيت تمام يعني ترك عندك كتب اين تضعها؟ تضعها في حضره الذكاء لا تضعها في المكتب أو تضعها خاص بها تمام؟ يعني ترك عندك سيارة أمان أين تضعها؟ في جراجها الخاص أو في مفزنها الخاص أنت تتكى في الشارع تنزل عليها المطر وتطع عليها الشمس حتى تتلف لا يقص قل ما عنديش مكان ما عنديش مكان خلاص لا تأخذ لا تتقبل الأمانات من الناس لا تتقبل الأمانات من الناس طالما لست أهلاً لها أي يقول هنا يجب وهمتوها في الهرز مثلها تمام؟ لأن الهرز طبيعه الشراء لو صفه دي ما هي صفه حفظ فاختلاف اختلاف الاشياء فحفظ الدواء الزرع بعزته والله الدواء بالمشكل تمام وحفظ الأموال في خزائن وحفظ السيارات يعني الكنائن الخاصه وحفظ مثلا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأموال والجواهر واليوقيت في صناديق خاصه فالمخزن كل شيء من الاشياء فيما هو يرذ له بيتقي تمام في يرذ مثلها تمام ويجوز دفعها الى من يحب عنده ماله عادة. يعني الزمه لم يستأمن امراته على الايه على يعني مصروف البيت او على اثاث البيت على اموال البيت بين الناس اعطره بمبلغ من المال اخذ وان اعطيه لدرجه لان انا بطبيعه الحال اضع مثلا اموالي استأمنها اضعها معها هي مدبره وتدبر امور البيت مثلا فخلاص من الناس واعطيه لزوجته هذا هو العاده هذا هو العرف عند تمام ولا التاذين ولا راضيه ولا كن مفرطا ولا مضيعا قال أن هذا قد جرى به عرف حياتي تمام فيجوز ان يدفع العاليه ان يدفع الايه ان يدفع الوديعة او الامانه الى من يحفظ ماله وعده عهد كعبده وزوجه وولده وكان من اهله غير اوان ولا يجوز ايداعها عند الغير الا بحكم لا يجوز ايداعها عند اجنبي لعلاقه بينه وبينه الا بايه الا بعذر او باذن تمام يعني فرض ده ما تنفيذ حصل بقى اي طار البيته آيلاً للسقود سياساً فالطبع من نقل كل ودائع البيت بما فيها أمور خاصة وضع عند بعض الزيران ممن يتلمس فيه الأمانة وصاحب الأمانة الأساسي مسافر هل يجنن ورجعته؟ لا يجنن ورجعته يجنفين إن أنا العذر طار علي أنا آنفل هذه الأمانة وقطعها عند من أعتقده من هذه الأمانة أو أننا الثالث أن كل صعبة يتاني عن ياسر وإذنه بعد إذن سأنكل الأمانة من عنده إلى بيتي إن آذن فنعم وإلا ثلاث انخاف عليها وارادت السفر وجب ردها إن عليها وارادت السفر الى غير موطنه او الى بلده وجب ردها او استئذان صاحبه. ردها صاحبها وجب ردها واستئذان صاحبها تمام وان كانت ده بدات اي وديعه كان ده مثلا قام بعلفها وعاد على صاحبها قام بعلفها وعاد على صاحب بمعنى يعني هو راح عند واحد اخذت عنده وديعه بقره مثلا او شاة قال انا راحه بتاعنا ضعف كان وانا مسافر ولحد الاشياء فاتو كذا شخص مع ناشيته ومع دواده قام بعنايتها ورعايتها ان قام بادرا بعنايتها ورعايتها متبرعا فلا يرجع على صرفه وان وان على فهو اعطها هديه الرجوع يقول إنما كنت اقيمها وساحسبه في كتابه سنتحسب انا يعني في يوم كذا بمبلغ كذا لمده شهر أو شهور يبقى انا مطالب بكذا غدا له ذلك ان اعطها هديه الرجوع وان اعطها هديه التبرع كل مطالب كان اسيفا تمام. فهذا من تنيه الكسر؟ انت أصلاً من انتبرع على كيف سهذا الحيوان المتطرمه ترجع بعد مدة تستطيل المدة ونصحب الأمهين أريده منك ال ايه؟ العوض الماتي لهذا الحظ تمام؟ أما عن الوداع المصرفية المعصرة فكلها لبان وإن سماها البعض وإن سمتها الكنوك ودائع إلا ما وضع على سبيل الحساب الجالي وللحاجات تمام لان لان البنك ليس هيئه او ليس, ليس موضع للولايه انما هو هيئه اقتراض واقراض فقط. يعني هذا هو موضوع الايه موضوع البنك مصرف المصرف الربوي أو غيره تمام المصرف اللي هو البنكي سواء بنكي قوه داخلي ولا خارجي براس الا يكونا مصريا له ضوابط شرعيه وله ملاه شرعيه فتفتي وتضبط له تصرفاته وتضبط له تصرفته قال ومن اوتئ وديعه فعليه انظها في حفظ فيها ولا يرتفع بها الا باذن صاحب ولا يرتفع بها الا باذن صاحبها يعني لو سبت لك عندك جهاز كمبيوتر فتره امانه ها مش بعد كل فتره كده يعني نذهب مثلا شيء لا تقع عليه اثر منها ومن قال لك انت تفتح لا تفتح اظن فمثلا الامانه تترك على هيها لا تفتح فتحت ونضبت وحصل أي, أي, أي تلبيات تضمن عليك بمباشرة لأنك تصرفت بغير إذ والفعيدة تقول لا ضمان بعد إذ إن أدن لك فلا ضمان تم يأت لك فعليك تمام؟ باب الشفعة قال الشيخ رحمه الله وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بفرعين ونحوه الشفعة ثم يأتي الشفعة بذلك لأن صاحبها ها؟ لأن صاحبها يعني جعلها تضم المبيعة إلى ملكه فصار ملكه وملكه الشفية شفعاً اثنين شركات وقتل الأرض تمام عشر فلدين كل واحد يخمسة فلدين مشاعبه اثنين شركات معه تمام ملاك اشتروها بمالهن فأراد أحد الشركين أن يبيع نصيبه خمسة حدثين مثلاً لرجل إنسان تمام؟ للشريك الاصلي أن ياخذ هذه ياخذ هذه خمسه افدين لملك نفسه بالسعر الايه السعر المعروف في مده معروف فإذا المعروف في المعروف. فإذا أقضى نصيبه الى نصيب صاحبه صار نصيبين وصار النصيبان شفعاء وهذا معنى قول ايه شفعاء يعني تمام وهي ثابته بالسنه والاجماع والشفع ثابته بالسنه وإجمع شيء يعرفها طلياً ما أو شاء طبعاً يقول وهي استخدار الإنسان انتزاع حصة شريكه ما هو الحق؟ حق الانتزاع شريكه باع ملكه لغيره فمن حقه أن هذا الملك من الملك من الذي اشتراه أو من هذا الشريك طالما أن أنا أعرض نفسه الأموال أو نفسه من القيمة المغربة من يدي من انتقلت إليه تبين أو نعوين وهي خاصة في العطار الذي لم يكسبه وهي خاصة في العطار الذي لم يفسح كالاراضي والبلود والعقارات ونحوها تمام فاذا وقعت الحدود يعرف كل انسان ما له وما عليه ها وخرفت الطرق وانقطع جميع المرافق فكل انسان مستقلا بايه بشان كل انسان مستقل تمام تمام يعني مثلا قطعه ارض على صوره هذا الكتاب نصفين هذه لها مسكن ولا طريق ولا مروى ماء وهذه لها مسكن ولا طريق ولا مروى ماء قسمناها بالنص تمام فاصبح هذا الملك يدخل ويخرج من هذا المكان وهذا الملك يدخل ويخرج من هذا المكان تمام كانوا شركه ثم بعد ذلك قسموا ابتدوا عمل قسم التحديد واختصاص العقار هذا كان نسميها قانوني قسم التحديد واختصاص العقار قسم واختصاص كل انسان ياكلهم هيقصوا بالتعليل لا بالمشاعر كانوا 10 قدنا خلاص قال فانقلنا 5 هذه الجهه ها الشرقيه وقال هذه الجهه الغربيه هذه لها طريقه ولا يا هذه لها الماء الذي يتصل الى الماء الذي بصوا هذه لها الالاه ودي لها خلاص صرفت الحدود وضربت الطرق فانت فلا فله شفعه ابيع يشتري يضم إلى ملكه ملكا جديدا يعطي ملكه للناس يا ابو ينقبه لا أحد يتعرض له في هذا الايه إذا, اذا اذا اذا اذا وقعت الحدود وحصلت الطرق فلا شفعه فلا شفعه يعني حق الشفعه بعد رفع الخلل من كل طيب لماذا الشرع سبحانه وتعالى الشرع بالشرع والذين سبحانه وتعالى القرآن المثلنة؟ يعني الشرع الشفعة لرفق عن الناس لرفق حركة الناس خاصة مع ايه؟ مع الاشتراك في المنافع مع الاشتراك في المنافع وفي الخدود وفي الطرق وفي المرافق العامة للأرض كأفار المياه أو الجداول أو نحو هذه الأشياء أو أعملة الكهرباء لأنها تؤثر إنا بمريك كولان أو نحو هذا الأمر أو أن في كلا المكانين في مثل مكينة رايح مكان واحد تسك هذا في نوع من العلاقات المستدامه تمام في ترعه في جهه واحدة. تمام ادي في مرافق مشتركة هناك طريق واحد فقط يدخل الارضين هناك في مرافق مشتركه مثل هذا قد يحصل الضرر للشريكين كان انا وانت نتفاهم مع بعضنا واشترينا الارض شركاء اما أن تخرج الان وتتلبيني ثانيه تضرني ويؤذيني ليلا نهار فهذا لا يدخل هذا لا يحقق التاتي بشريك انا لارضه دي تمام فتعرض علي البيع اولا فاي قبلت والا فاي فبعت لك فإن قبيلت وإلا فبع لمن شئت يقول وهي خاصة في العقار خاصة في العقار الذي لم يقسم كان مشاعر لحديث جابر بن عبد الله رجال الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في شفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الهدود وطرفت الطرق فلا شفعة قال ولا يحل التحيل لإسقاطها فإن تحيلت لإسقاطها لم تصف فإن تحيّل بإثقاطها لم تسقط لأن الشفعة نحن قلنا في باب البيوع ونحويها يعني مما فيه عوض الساس ويعطي حقه من الأرض لآخر عن طريقة البيع كان الشريك ليه شفعة ولا ليس له شفعة؟ له شفعة طيب أعطاها للآخر وفاء اللي دين عليه للشفعة ولا ليه شفعة, شفعة. طلع ما فيه معاوضات يبقى ليه شفعة طب أكعلها أع... وقتا لله كعالك لا شفعة بالشريك تمام؟ ماذا وجاء الورقات تدرثوها شفعة للشرك؟ لا هذا أقصى من المسكن تقل إليه بمقتضى الشعر بغير عوض تمام؟ جعلها مثلا صدقة للفقراء والمساكين لا شفعة للشرك تمام؟ الشفعة فيه؟ في الأشياء اللي هي العقود التي يدهجل عليها المعوضات المنين ببين أو وفاء إليهم أو تمام؟ إليه. يقول هنا هل الشريط على الوار حتى لو نحن في لا يقولون أن دلوقتي المسائل الجوار هي حكام ثانية حكام الجوار هي حكام ثانية حكام الشجمع وإن كان قانون الوابع الآن قانون المدني يعتبر أن الجوار نفسها مرافق قرب الجوت من معطاها أو 2 في إمارة واحدة هذا من جميع الأشياء أرى عنظر المسائل في مرافق نظراً للمساة المراق مشتركة في الكهرباء واحدة والمعسيل المياه واحدة والمدخل عمارة واحد تمام؟ فأنا قد أدرر بعض الشرقات هنا ممكن يكون له واحد من لبوفي مثل تمام المياه لكن الصحيح النال ليست على سبيل الشفعة ونمع على سبيل الإفاق بالناس على سبيل الإفاق بالناس لكن لو قضى بها قاضي وهي على بعض المذاهب أهل العلم لازم الناس كم يزدهم مثل هذا لأن العلماء كما قرروا أن قضاء القاضي أو حكم الحاكم يطمع في الأسفل سواء قلنا ان الدوار يدخل في الشفعة او لا يدخل هذا خلاف من هذا العلم فلو قضت به محاكمة رسمية في جلال هذا بمقتضى للشريعة الإسلامية سقطت الأقوال الأخرى ويلزم ناسي من أن يلتزم هذه يلزم ناسي من أن يلتزم هذه قال ولا يخلوا التحيل لإصقاطها فإن تحيل لم تذكر التحديث إنما الأعمال بالنيئة إنما الأعمال بالنيئة تمام؟ طيب هو انا دلوقتي بالنسبه لهذا الشريك متى يحيل له مطالبه بالشفعه تمام هو أصل اجباريه باقاله بها على الفور بمجرد بلوغ الغرض أو بمجرد وقوع البيع للمشتري الجديد احنا شركاء أنا وهنت في هذه قطعه الارض انا دايما اضرب الارض مثال لانها سهله التصور فيه تمام انا في 5 فدان وانت في 5 فدان مشاع غير غير مخصصه تمام فبعته انا نصيب المشاع للايه لهذا الرجل ليكون شريكا لصاحبه تمام ففي هذه الصوره بلغه يعني حصل العقد يا كل العلماء او الجمهور اللي هو المطالبه بنشوفها خول ما يمن ان ان يمهل مثلا او يؤخر فلو امهل او اخر من غير عذر سقط حق المطالبه سقط حق المطالبه حتى لا تتعطل مصالح الناس لكن استثنى العلماء من ذلك ايقفون الشريك جاهلا بالحكم اصلا ما يعرفش حكم الشفعه تمام ولا يعرف حكم الشفعه ابتداء ف حضر درسي من دروس العلم فسامع بحق الشفعة بأغض يطالب قال لم أسمع بهذا من قبل لم أكن أعرف إن هذا مكون حفوقي وهذا كنت فعلا متضربة بهذا المشتري الجديد هل هو الانتزع بعد هذا العلم؟ لا هو بعد هذا العلم. تمام كان مسافرا ولا يستطرق وسيلة اتصالي وعندما رجع من السفريه وجد الأرض قلبيعي من حق النوع يطالب حق الشفعة مرة أخرى ما ينتزع الجزء أو حصة شريكه من يده بعدما انتقلت إليه وضع الأمر باب الوضع قال الله تعالى هو التحقيق الاصلي وتثبييل المنافع وهو تحقيق الاصل التحقيق من الحبس معروف تمام يعني منع الانتفاع يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقرب الى القعود الوقت ها يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها تمام تقرب الى القعود تمام فبرضه نفس المساله زي ما نفس المساله بالايه في الوقف كما انه لا يمكن اعاره الطعام للاكل فلا يمكن وقف الطعام للاكل يكون هذا الطعام وقف لله تعالى طلب العلم زي سهله كده تمام او ياتي بالصابون ويضعه في المسجد هذا وقف لله عز وجل تعالى مسجد فلان فقط الرساله تمام او بالزيت ليصور بيه الايه او المصابيح المساجد او احواؤها هذا ليس على استحققا لا بد ان تكون عين بقيه ومنافعها متجدده بقية هو فهذا شرق إيه؟ العين بقيه والمنافع متجدده هذا شرط الايه العين المور يقول وهو تحديث الاصلي وهو تحديث الاصلي هو تسبيل المنافع وهو تحديث الاصل وتحويله وتسبيل جعلها سبيلا للجميع سبيل للصدقه عامه لكل ما هو من أفضل القرى وانفعها إذا كان على جهه بس ان كان على جهه غير تمام كان مساجد والقناطر ها ومطله والكتب والمطابع والحوايات تمام اذا كان على جهه غير وسلم من الضل سلمت لا تاخذ اموال الناس اموال الناس مثلا احصت شركاء في ارث مثلا وقال يا جماعه خلاص احنا عشان عملناها رحله على الايه على روح الوالده برحمها روح الوالده دي حاجه فيما مسكته نحن اشواره في في الارث ولا لنا شكره ولا لنا في هذا الارث لا تبقى مالك تغيب امانه تام تمام كلها ان استخذه الوالد ينتفع بكل هذه الاشياء ينتفع بمنته تمام اما الوالد المغر التوقيف فقد التفت ملكته الى ايه الى ورثته وضعه عدده والذي قسم هذه الورث واعطاها لاصفاده فلا تنتفعها من اجل يقول وهو من اقرب او من أفضل القرب قرب انفعها إذا كان على جهتي بدر وسلماه لنفسه لهذه إلى ما تلعب عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم منتفع به أو ولد صالح يدعو له, له. ففي الحديث صدقة جارية صدقة جارية تقول بمعنى الوقف قالوا عن عمر رجل الله تعالى عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيرا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأخذه فيه أن يطلب أمرنا بما تأمر فيها يا رسول الله أشر علي أو أمرني ماذا؟ فكيف أتصدفني أوجه أحسن الأوجه إيه؟ للانتفاع بهذه الأرض فقال يعني استأمرني يا رسول الله إني أصبت في بخيبرة لم قصب ما ننقضته هو أنفس عندي منه قال إن شيء تحبثت أصلها وتصدقت بها إن شيء تحبثت أصلها وتصدقت بها وفلوك. إن شيء تحبثت أصلها وتسبلت ثمرتها تحبثت أصل أصلها وثبتت فمرتها يعني في الطرح المتاج بتعادل هذه الحديقة وهذا المساس يعني صدق سبيل لكل المسلمين لكل من يستفع به هناك تمام؟ الأشجار ثابتة الحديقة ثابتة الأرض والمتاج من الطرح السمر متجدد سيكون سبيلاً من المسلمين قال فتصدق بها عمر غير أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب بما يحضر هذا الوقت يحضر باللفظ يقول وقفتو ها او أو او سبلتو او ابدته معناتها ابديه يعني صدقه ابدي او يجمع بين يقول تصدقتو بها على سبيل التابيد تصدقتو بها ها في صدقه لا تباع ولا تهب كل هذه الشكوات دي معنا تؤدي معنى الوقف قال فتصدق بها عمر في فقراء والغرباء والريقاء يعني فكر ريقاء يعني العبيد الأم المستعبدين يعني يؤخذ من المال هذا البلسان ويدفع لهؤلاء العبيد المسلمين ويشترونه فبعتقوا تمام؟ وفي سبيل في الجهل وفي السبيل يعني كل من مر عليها من الضيج يعني من نزل على الإنسان وليس عندهم يضيبه يذهب إلى بلسان عمر ويضيبه من بلسان عمر رجل ضرع عنه لا جناح على من وليها لأكل منها في المعبود لا جناح له وناظر الوقف بقى بالسجن ناظر الوقف خائم على مصارع الوقف المدير الذي يدير هذه المصانع أو هذه المسافين أو هذه المكاتب أو هذه الأعقارات أو هذه الأراضي أو هذه المصانع التي يجعلك وقفة وسبيلاً لله على سبيل المسافين وباب الوصف وباب واسع جداً جداً من أوسع أبواب الصيف الذي يعني يعني يعم كثير من الناس وعلى أي جهة الشرطة صاحبها شغفت إليها كما سيأتي قال ولا الجناح على من وليها أي كان نظرة الوقف أن يأكل منها بالمعروف أو يطرم صديقك تمام؟ غاير من المال هابدا احوش هيك فمنها ثروات لا لو كان اصحابه لجاوه ليه بفانا ولجاوه ليه ياكل هو منها لو تعينها بالمره من بالطريق لا باس به اما اياب منها مال وتافل منها مال فلا يدخل له فيها تمام قال وافضله انفعه وأفضل الوخ افعه بيختلف باختلاف قلب الداه والازينه والاشخاص والحاجه فهنا يكون افضلهم انفعه لمسلمين يعني كنا في بلد مثلا والله العظيم فيها فطراء جدا ما الذي يستفيد هناك لوقف الأراضي على المسالب؟ لا، طلاب العلم لن يأكله هذا الطيب ولم يستفيدوا بهذه الأرض زراعية تلك كانت أو غير زراعية من الأفضل أن توقف مثلاً مامنة لسكن طلاب العلم تمام؟ هذا جال دين في المدعين ها. توقف مثلاً النتاج مصنع ينفق على طلاب العلم حتى يكون مؤنة الدنيا والأكل والشرب تمام؟ ينفق أن تكون رواجد شهرية لطلاب العلم مثلاً ينقاطعون لخدمة القرآن والسنة والجن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينفع على طلاب العلم منتباه كتب مطابع تطفع لهم مجالا حتى لا يتعصرون عن البحر وعن التراسة العلمية فأفضلوا وأنفعوا أفضلوا أنفعوا في طلاب العلم يحتاجون مثلا أجهزة الكمبيوتر فبعض الأو... أصحاب الأموال يعطي هذه الأجهزة من طلاب العلم وقفا يعني يستفيد منها مدة معينة ثم إن انتهت حاجته منها انتهت إلى غيره ومنه إلى غيره ومنه إلى غيره لكن قال وأفضله أنفعه للمسلمين وينعقد بالقول الذال على الوقت صريحا كان أو كلا مثلا صريحا كانت أوقفت هبتت سمّلت هذه كلها الألخاف الصريح أو يقول تصدقت بها صدقة على التأمين تصدقت بها صدقة لا تباع ولا تهم فهذه من الألخاف التي ينعقد بها العب أو الإذن العام الإذن العام الانسان بنى مسجد ثم آدنا للناس إذنا عاما أن يصلوا فيه لم يعد مصلا خاصا إنما صار مصلا لجميع المسلمين ويخرج من ملك صاحبه بمجرد وقفه ينفعش اقول المسجد بتاع حد فلان ولا مسجد الدكتور ولا الاستاذ ولا الاله ولا الشيخ لا لا لا, لا. هذا المولد نوعا ما مسجد الله خرج من كده ولا يتوارثه ورثه يخرج من ملكه بمجرد ما وقفه او مرض المستحب بالمسجد وقام فيه اذانا عاما انا او اذان بهذا الايه بهذا الفعل الدال على الوقف قال وينعقل بالقول الدال على الوقف او الفعل الدال عليه كمان فك ويرجع في مصاريف الوقت وشروطه إلى شرط الواقف الى شرط الواقف حيث وافق الشرط يرجع في مك... كيف نصر فهد من الذي يستفيد في هذا المال صاحب الوقف والذي شرط إلى... الى اي بها دون دون غيرها صاحب الوقف تمام ما هي الشروط التي يجب... يجب ان التزمها صاحب الوقف يقول في اول هذا ايه العقد بينهم وبين سبحانه وتعالى يرجع في مصاريف الوقت وشروطه إلى شرط الواقف حيث واقع الشرط حيث واقع الشرط كما قال الفقهاء لفظ الواقف كراص الشارع ما كان محترقا لفظ الواقف كراص الشارع في وجوب البداه في وجوب الاتزان ما لم يخالف شرعا تمام ما تصادف شرعا أو في ايه في وجوب الترجمه كيف تترجم القران والسنه هناك مطلق وهناك, وهناك, وهناك خاص ها وهناك مجمل وهناك مفصل فان فسرت فتتعامل مع نص مع كما تتعامل مع الشاهد اما شرط الواقف طلبوه شرطا باطلا فهل يجب هنا لفظ الواقف كشرط كنص الشارح في, في الايه الفهمي لا في الحكم في الفهمي لا في... كيف نفهم القران نفهمه من نفس الطريقه نفس الطريقه اللي بتنزل بيها القران والحديث نحلل بيها كلام الرجل ونعرف ان هذه عباره عن هذه عباره خاص هذه يقصد بها كذا هل يقصد بها كذا هذه اللفظه مشتركه بين كذا وكذا ونخسر المؤثر لا الفهمي لا في فإذا اشترط ما هو حلال شعرا أو مباح شعرا أو غير مصادم للشريعة فعلى العيد والرأس يلزم كرص الشامع يلزم ولا نتجاوزه ولا نتجاوزه بما لا ضرر فيه ولا ضرر ولا يباع إلا أنت تعطل منافعه لا يباع تتباع العيد المقوفة ايه اللي اتتعطل منافعه حساب بقى بس في الصحراء كان هناك مثلا من نف يستخرجوا بترول او انواع الاشياء وبعدين بنا مسجد هناك لاصحاب هذه الشركه ثم انتهت البترول من هذه الأرض وانتقلت الشركه بمنفيها الى مكان اخر وصار المسجد مفردات ماذا نفعل نهدم هذا المسجد وناخذ كل هذه الاشياء كنا نفس احنا ناخذ منه أو البترول او انواع الاشياء ونقيمها نبتديها مسجد في مكان معمور تمام كده وضع فيه مصاحف وضع فيه مكتبه المسجد هجر او القريه ينقل هذه الأشياء يضعها في مكان آخر أو يبيعها إن كانت لا تنفع إلا بالبيع يعني أو تتعطل منافعها ويأخذها في مكان آخر فهو يقول ولا يباع يعني الوقت إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله لأن طالباً مش هيئة نفس القيمة لما فيه مثلاً كتب صارت قديمة أو مثلاً هدمت بناءً وما تخرج منه من مثلاً من حديد او من حجار أو من هذه الأشياء لا تكون بنفس القيمة الاولى قد تكون افرد فيوضع في بعض الوقت في مثله أو في بعض مثله مثل الغسله في الاخر علشان ننتهي ولنتج جمله ايضا من أشكام الوقف لا بد ان يكون الجائز التصرف كسائر الارصيد الماليه ها وان يكون ان تكون العين الموقوفه معينه منتفع بها معينه منتفع بها تمام فهنا ما يقولش مثلا ايه والله بعض املاكي لا بد ان تعين هذا الملك فتعرض تعينها عقار تعينه ضمن جثه الاماره تعينهم مجموعه مثلا جزء تعين احدا او لها فلا بد ان تكون العين الموقوفه معينه منتفع بها تمام وايضا ان يكون على وجه باذن كالمساجد والقناطر والله بالعلم ونحو القناطر جامع قرطره اللي بيقول عليها جسر او تمام يقول ويكون ذبايع الوقف إلا إذا فأطلت من أسيعه وإنقر في مده كما ذكرنا والوقف عقد لازم وليست يجزن الوقف عقد لازم مجرد تكلم بالكلمة لا من أعطل. تمام؟ الوقف عقد لازم يسبد بمجرد القول أو الفعل الذي يعلن مع الطيب أو الفعل الذي يوفره من ملك تمام؟ وشرط الوقف يكون منجداً لا مؤقتاً اللي يقول أوقفتها لمدة شهر مثلاً أوقفتها انخرجت من ملك لا يجب أن يكون منجزاً لا معدقاً ولا مؤقتاً على مده إلا إذا عدقه على موته يقول إن أنا ميت فكذا وكذا وقق لله ماشي. هذا هو الشرط الوحيد أو الواقع المحيد الذي يؤقف به أو يعلق عليه الواقع ويجب العمل بشرط الواقع إذا لن يخالف الشرع إذا أوقف على أولاده أو على أولاده أولاد سوى فيه الذكر والإنسان سوى فيه الذكر بشيبال الذكر المصحاب المتعين حتى رقال بعد موته يقول هذه الأشياء وقف على أولادي بعد ما مات ماذا؟ فرص التوافير ذكر ومثل المنسى. يعني يستفيدون بإيه؟ في المنافع دون الأيام في منافع فقط يعني ابن أمارة ويقول هانه إلى هذه وقف على أولادي بعد ما مات تمام؟ فتصيل وقفا ينتبع فيها ذكر النساء سواء, سواء بسواء واضح؟ باب الهبة والعطية والوصيح باب الهبة والعطية والوصيح قال شيخ رحمه الله تعالى وهي من عقود التبرعات هي الهبه والعطيه والوصيه قال فالهبه هي التبرع بالمال في حال الحياه والصحه الهبه التبرع في حال الحياه وحال الصحه والعطيه هي التبرع بالمال في حال الحياه في مرض الموت المخصوص تمام ثانيه الاخبار وبعض اهل الطب ان المرض لا شفاء منه او ان هذا المرض يصيب صاحبه غالبا الا ان شاء الله فبدا يعطي بعض العطايا في هذا في هذه المده وفي هذا الحال فهنا يقال هذا الايه العطايا التي تسمى عطيه وام الوصيه فهي التبرع بعد الوفاه ها بالمال تبرع بالمال بعد الوفاه الان انا مت فلفلان كذا وفلان كذا فالجميع داخل في الايثار والبذل الجميع لكن في الإحسان والبذل وشروط هذه تميعة يكون صعب وجائز التبرع يكون صعب وجائز التبرع تمام؟ وأن تكون في الهبة ها؟ حالة غير المؤقتة شرط الهبة تكون حالة في مؤقتة يقول وهبتك هذه يقول وهبتك هذه إلى شهر ولا إلى شهرين ولا إذا رضي أكلان ولا إذا جاء أكلان لأن تكون منجزة مؤبدا فهيبه تكون منجزه وهبطه ان من الامير تمام ولا بد فيها من القبول لا فيها من القبول ها يعني انا اقول وهبط انت تخبر بالاخذ أو تخبر بالقبول تقبل مني تمام وبعد القبول لا بد من القف حتى تستقر في ايه في دمه في الدمج بعد قضها لا يجوز لي في حال من الاحوال ان ارجع فيه لا يجوز لي في حال من الاحوال أن ارجع فيها كما سياتي كلام الشيخ قال فالهبه من راس المال الهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث أنا فقط ما بين الهبة والعطية والوصية الخطوات مساء الهبة والعطية الاثنين مع اثنين ياشتركان بومهم حال الحياة تمام؟ لكن الهبة تفترط عن العطية بين من بين المال من رأس الحياة والعطية حتى يصل على الحياة من الثلث فقط لأنه هو نوع حاجة من التصرفات كما نكرنا في باب الاحتمال يقول ولا عطيه والوصيه من الثلث فاقل له لغير وارث اما الهبه للوارث ولغير وارث الهبه للوارث ولغير وارث الهبه من راس المال من جميع المال الهبه يستوي فيها الو... يستوي فيها الذكر والانثى يستوي فيها يعني ما زال على الثلث وما قل عنه يعني ممكن يهب جميع المال من غير ادراص الثاني ان يهب ولده او الغريب او الغريب عنه جميع مالك لغير قصد ادراص برأي قصد ادى يعني ده السؤال مشهور انسان اراد ان يعطي بناته كل ما يملك حاله الحياه بيع وشراء بيع وشراء يقول دولا يبسط يقول ايه برأي قصد المضره حتى يقول ايه اخوانه واعمامه لا يدعمونهم على المنفوه وهو اذا مات وترك بناته سيحوزون ايه او سيحصلوا سلطه تمام وما يبقى لا رجل ذكر من اخوانه الابكر هو يريد أن يحجب هؤلاء او يمنعهم فاعطى جميع المال لبناته وهنا يثاب لهذا الايه لهذا القطب لكن الهبه فقط صحيح ان افدها لكنه يثاب يكون عاصيا بهذه النيه السيئه لكن المال يتملكونه يخفن يتملكون. تمام وهنا يقول من الفوارق بين الهبه والعطيه الوصيه ان الهبه من جميع المال ها ان الهبه تستوي فيها الوارث الوارث تكون في الثلث وما زاد وما قل اما الوصيه والعطيه فلا بد من الثلث فما قل وتكون ايه الوصيه لغير الوارث. الوصية والعطاء تقول ليه ؟ الوارس العطية في مرض المنطي المنطي زاد على الثلاثين في العطية أو في الوصية إن زاد عطاءه على الثلاث كالنص مثلا أو الثلاثين أو الثلاثة أربعة أو ما كله يعني أو كانت الوارس يقول أوصي لكلام ابني أو أوصي لزوجتي أو لغطي في مرض المنطي المخوف لأحد أبنائه أو لأحد بنائته أو لزوجاته ممن لا يُحجبون أصلا تمام ؟ ان حصل ذلك فهو موقوف على إذن الورثة موقوف على إذن الورثة إن آذنوا في مهدد عن الثلث جازت وإن آذنوا في أن يُعصى بعض الورثة جازت ذلك أيضاً قال بشرطة يكون هؤلاء الورثة إيه؟ رشدين لهم قلية التصرخ المالي وكلها أي الهبة والعطية والوصية يجب فيها العدل بين الأولاد يجب فيها العدل بين الاولاد لعليه النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا بين اولادكم ولا يخص بعض الاولاد دون بعض الهاديه الا لعله طارئه الا لعله طارئه الا ان الاولاد كلهم يستوون في الولاده كلهم بالنسبه لهذا الارث او لثريات الام سواء اما اذا كان بعض الاولاد غنيا وريضا اخر مره يعطى بزياده او بزياده بعض الاولاد كثير بعض الاب بعض كثير الولد عنده اولاد كثير جدا وبيتفقوا عنده ولد وولدين وعنده 10 اولاد تمام فاعطاه ابوه اعطته امه ما ياخده لايه لكثره عيالي يبقى اسمي إن كان مثلا هذا الرجل اصلا مهنته وضيع صاحب فقر ولا يعني يعني عايش شقه فيعطيه لفقر او كان كثير البني والخدمه لاميه او لامه فحصوه الى الجده جاز كله ده سيفصل لزمانه او فصل لكثرة ولد او فصل لطفله او فصل لمرض او فصل لايه لكثرة بدري او لشيخ ميت لمجرد الميل القلبي فاما لمجرد الميل القلبي فلا يقول واقولها يجب فيها العدل بين الاولاد تمام وطبعا العاده في الزهاد ان لا ياتون البنات يقول مالنا لا يذهب إلى هاري الى غيرنا قالونا لا يذهب الى غيرنا بمعنى ان هذه المراه بنت هذا الولد بنت هذا الرجل يعني قد تزوجت في اسره اخرى وهي في سلمة الردد يقول إن أعطيتها بعض المال استفاد بها زودته وهو علوك هل زود بنزك عدوك بينك وبينه مثلا زر؟ هذا من مراس الجاهلين بنتك ستستفيد سواء تبادى زودته أو لم يستفيد زودته هي مستفيدة حتى هي تستفيد من استفادة زودته يتهدأ نفسه وتمتع وتمتع زودته بهدوء نفسية زودته لما تتمتع بهذا المال وتتمتع بهذا المضاع سيأكل الردد الشبيري هذا الأكل على زودته وعلى أولادها سيستقر لهذا النجل نفسياً سكاه به النجل نفسياً فهو مستفيد على كل حال فهي محمد من جاهلية بين الغرمين فالذلك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحليف حسنها حفظ بن حاجر رحمه الله سو بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلتوا البنات ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلتوا البنات لضعفه ودفلة كيلة إنا في اسم قال وبعد تقبيض الهمة وقبولها لا يحل الهدوم بعد قبض الهمة من الم وقبولها منه هو قبيلها يعني لا يحل للوارد الرجوع فيها الحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته ككلب يقيه ثم يعود في طيب مثل هو يقيه يقش من في دوته ثم بعد ذلك يعود فيأكل هذا الاسهر هذا الذي ظهره النبي للعائد في هبته وهذا مثل أحمد ومن وفقه في حرمة العود في الهبه يحرم ولد يقول الا اذا كان الواهب ابدا هنا يجوز ايه العوده فهيبقى الشرط ان يكون الواهب ده اب الا يكون الواهب ابدا حتى وان طالبها الولد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتوا القراني فده كان مال الولد الاصلي للابي ان ياخذه منه فكانت بمال الاب الذي الى الى الولد ان الولد ياخذ منه الولد الاله يعني ذهب او الثقبه في نهايه الحال فونا نقول نقول ايه الا اذا كان الواهب ابدا فلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو وابن مادو حسن الألماني صار الألماني لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي لولده إلا الوالد فيما يعطي ولده تمام؟ يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية والتيب عليها فلا يبجر حتى العام يقول النبي إبن الهدية تمام؟ هذا الكلام صحيح لأنه ستقبل الهدية وأثاب عليها ما لم يكن في قبولها ضررا عنه في دينها أو دنياها أو في الجاهه أو في المنزلات تمام؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إيه والله لا أقبل وديها إلا من كده أو من كده أو من كده. عن قبول أدايا بعض إن قال وللأبي أن يتملك من مال ولديه ما شاء ما لم يضبه للوالد أن يتملك من مال ولديه ما شاء تشير ولد مثلا يحن يدوبك عيسى على فردبه تمام؟ وأقول له لا أنت مالو في الأمين أنا أقض كل المرتب أنت تبوع لا هذا لك لا ضرر ولديه تمام او وقتيه ولكن اخر نقول اخذ من مال ابنه هذا واعطي للاخر هذا لا هذا لا يجوز انا اثير بين الاخوان أو, او يكون بمرض الموت احدهما او يكون بمرض الموت احدهما هذا لا يجوز ايضا تمام يعني الوالد ياخذ من مال الولد في مرض الموت في, في مرض الموت الوالد او في, الموت في الولد هذا لا يجوز هنا ولا تمام في حديث انت لابي قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ما حق امرئ ميت مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عند أو عند راسه تمام ما حق امرئ مجرم له شيء يريد ان يوصي فيه كديون ومعاركه حقوق هذا يجب كتابته هذا هذه هي يجب كتابتها تمام عليك يقول لي الناس عندك مستحقات عند بعض الناس عند بعض الناس لو استعقلت ليك انت في قدك هتقول لي عند فلان كذا وكذا وقولت الله علي كذا وكذا وفلان يستحق مال كذا في وقت كذا وكذا وفلان انا تمام تكتب الحقوق لانك لو مت فيخصون انت يوم القيامه الديون التي عليك وتشغل تدخل فيها بعضه اهلك أو تبعها في مكان معروف ان انا مت وتوصيتي في, في مكان فلان تمام ويستحب هيذين في الوصايا اولياتك أولئك الأصلاب على التوجيهات العاملة تتتعلق أحكام الجنائز وأحكام الأخطاء أن أنت لا تفعله بعد موت كذا ولا تفعله بعد جناتات كذا ولا تفعله بعد رحاة كذا ولا تتظلم ولا يأكل بعضكم حق بعض إلى أكل هذه الأشياء له أن ينسى فيها خاصة إن علم أن أهل بيديه ممن يضيعون الحقوق ومن يطعون في المحرمات والبدع والضللات فعليه أن ينصي في مثل هذا وفي الحديث إن الله قد أعطى كل حق حقه فلا وسية أيها فلا وسية لوارثه، رواه أهل السنن والصحى الألباني رحمه الله تعالى ورحمه الله وفي لغض إلا أن يشاء الورثة إلا يشاء أنه في إثناد إضاعه الشديد في إثناد إضاعه الشديد وقد حكم عليه الشر الألباني بالنكار تمام؟ الاستثناء يوقع إلا أن يشاء الورثة هو هذا الذي ضعيف منكر قال وينبأي لمن ليس عنده شيء يحطن منه إناه لورثته ألا يوش تمام؟ إنسان يعني هيا يدوبك؟ يعني لو مات يطرق ما تقريبه يعني ما يكاد يكفي هل أنه وبكل ملأوس وبالكل عدد لا يكفي ورد أصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تغرهم عالة يتكفكون الناس إنك إنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تغرهم عالة يتكفكون وليمدون ترفع إليهم للناس تسودهم ولقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا والخير هو المال الكثير أما القليل فالآي لا تسرعوا في الوصية كتب عليكم فرض عليكم إذا حضر, حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية أي عليه الوصية إجابة لا إحبابا ولكن لغير الورثة الوصية لغير الورثة تمام لمن مال كمالا كثيرا أما الاباء والابناء والزوجات والإخوان ممن هم من أهل المؤمن الإرز فلا تصرح لهم الوصية بقول نبي فلا وصية لوارثة الوصيلة هي إهبة الإنسان غير أو عين أو دين أو منفعة يُعلقها بموكيه يُعلقها بموكيه بموكي الوالي وتشمل الوصية كل عمل الوصية بكل عين كل عقار يُوصيب كل الناس بأعقار يُوصيب أعقار، يُوصيب أعقار، مثلا بكتب يوصي بثياب، يوصي بسيارة، يوصي بأموال نقدة، يوصي بخلية أو نموال الأشياء يوصي ببعض المنافع يقول مثل منفعة في المكان الفلاني لفلان، وأجرة في المسجد الفلاني لفلان ونحوال الأشياء فتشمل الوصية الوصية بكل عين أو منفعة أو عمل أو حتى بالنصائف العام وتحرم الوصية فيما كان فيه معصية فكان الوصية بإيه؟ بتطيع الواجه او بتختيف المعصية تقطيع صباحهم يقول إن أنا ميت فلا تخاطب أدنى والعليم ان تذهب اعماتكم وعليكم ان تفعلوا كذا وكذا وان تحاربوا باب ال فلان وان تقاتلوا الف وانا حرس هذا هذه وصايا بالايه بالله بالهرمون والنصر لا تجوز المعصيه على لا تجوز الرصيه على جهه او لمستحقين من اهل المعصيه يقول اعطها لاهل فلان من اهل الفسق او الالف فلان من من الفساق او من الكفار تمام او لكنيسه كذا أو لمعبد الكفار أو ليبقى كذا من أهل البدعة وأهل الضلال لا يبقى لا لها تجود الوصية لهؤلاء لأنها شرع زيادة في البر والإنسان فلا يحولها الإنسان عن مثالها هذا رسول الله عنه محمد